خاسره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا انكره خاسره فاننا هي زجره واحده فاذا هم بالسايره هل اتاك حديث موسى اذ ناده ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى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 لا سوى إلا عشية أو ضحاها